حنروح كوكب ا ي ن ا ل ن ه ا ر د ة ونقدر ر ح ل ة ا ل ج د ي د ة فين رحله ا ل ن ه ا ر د ة ر ح ل ة ج م ي ل ة او رحلتنا ا ل ن ه ا ر د ة ر ح ل ة الحب ر ح ل ة ا ل س ع ا د ة ر ح ل ة النور ر ح ل ة الامل تعالوا نركب سفينه الفضاء ونطلع مع بعض ونطلع في سماء ا ل ط ا ع ة ونقرب من عالم الكواكب الجميله اللي اخترناها وفي م م ح ت ت ت ا قلوبنا ج بدايه ي ح كوكب الحب وفي كوكب جداية الحب عايز اقولكم والله بحبكم في الله بحبكم اني تعالوا نشوف كوكب الحب وتعالوا نتعرف على سكان كوكب الحب وتعالوا نشوف الاصول اللي م و ج و د ة في كوكب الحب ب بيننا كان طولك منك طولك ك ك اول افريق بيننا واحنا داخلين و على علي يمينك على داخل انت أو أصر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه رضي علي عنه طالب الله اللي النبي بن قال عنه في يوم غزوة خيبر لاعطين ك ل ومسلم قال ل ب خ ا ر ي أ الرايه ا غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عز وجل على يديه عبر عنه بن خطاب النبي رضي ورسوله للإمارة الرجل ورسوله نفسي لأن تطلعت الله قال والله ما تطلعت نفسي للإمارة إلا في هذا اليوم لأن النبي وصف هذا الرجل وقال يحب الله ورسوله ويحبه الله في يحب ويحبه ل وصف و صلى وصفه الله عليه وقال وسلم أخوي وحبيبي ده كان أول قبله عليه بن أبي طالب اللي النبي وصفه بأنه بيحب ربنا بيحب النبي كان كان ابن ربنا والنبي بيحبه وربنا ده بأنه بيحبه أخوي وحبيبي أبي بيحب بيحب بيحبه و سبحانه أثر أثر من تعال ى تعالى نشوف ا ل أ ص ر التاني اللي موجود جنب أ ص ر علي بن أ ب ي طالب أثر صحابي جليل. حكينا قصته قبل كده بس محتاجين نحكيها مرة صحابيت قصته قصته حكينا نحاجي نحكيها سمحولي كدا ما ثانية الموضوع دا الموضوع دا قبل بس جليل عليش تيجي في الموضوع ده وتيجي في وت لإن أن يعني القصر ا ل ت ا ن ي كان اصر عبدالله ابن عارفين ل وانتو جحش قصر ة غزوة الغزوة ان احد ما في تبدأ قبل ب م ش ة راح عبد الله ا بن جحش بزكاءه قابل ابن ابي ما شاء الله الله وارضاه راح وقاص قال عنه له فيه الآن. خلاص وخش نزاهد ما وخش الان رضي ترى يا نستنيين في سعد سعد نحن نحن غزوة احد خلاص وقد نقتل ونستشهد ويمكن نرحل عن الدنيا النهارده فقره ما تجري يتمنى على الله عز وجل يرزقنا、إياه. فقام سعد ا ل أ ب و ق ا س وقال اللهم إ ن ي أ س أ ل ك أ ن تلقيني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا ب أ س ه أ ق ا ت ل ه فيك ف أ ق ت ل ه ثم آ خ ذ ه سلبه ثم تلقيني رجلا ثانيا ف أ ق ت ل ه وثالثا فاقتله حدا ما قال سادسا قال فيقتلني يعني قال س أ ق ت ل لي خمس س ت و بعد كده ت ق ت ل مش م ش ك ل ة المؤمن ن انني اقتل عدد م ا ل م ي ك اقتل عبدالله ا ل لي عبدالله جحش م ن انت ى بقى ق عايزه ف عدد ب ا ابن واستمع معايا وتأمل معايا ل ل وتأمل جحش الاحساس وعيش معايا ه قال أ من ا أ ا ف ا ل ل ه م إني أسألك أن تلقيني أسألك اليوم رجلا ش د د ي ا ح ر ض ه ش د ي د ا أقاتله بأسه فيك ومش حقدر أ ص ب ر ي اقاتله ربي أ فيك فيقتلني ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع أ ن ف ي ويقطع أ ذ ن ي ويفقع عيني ويبقر بطني ف إ ذ ا لقيتك يوم ا ل ق ي ا م ة قلت لي فيما كان ذلك يا عبد الله أ ق و ل من أ ج ل ك فتقول صدقت يقول سعد الهيئة التي تمنها فقلت في نفسي قاس فقلت صدق أبو الغزوة ووجدته الله فلما على الله بلحش على الله سعد نفس عبد انتهت تمناها بررت فصدقه الله ان فصدق الله يصدق فعلا من المؤمنين رجال صدقوا م ع ه د الله عليه فمنهم من قضى ن ح ب ة ومنهم من ينتظر وما بدلوا ت ب د ي ل تبديلا ك م مشتقين نشوف ان احنا ق ي الخير في الكوكب الجميل ة الاسور جران الكوكب على ونتعرف و كوكب نشوف ت تعال الحب ب الاسر الثالث ا ل ح ص ج ي يمكن كتير من ل لانه مش مشهول لكن أكيد لازم نعرفه النهاردة ونحفظ اسمه ونتعلم ن نعرفه ونحفظ علشان ا ما اوي اكيد س اسمه مش يعرفوش ي ونقابله م ا ونسلم عليه و ن غ ض ه ف حضننا ونقول له احكيلنا قصتك يا سيدنا خبيب اسمه خبيب ابن بن عدي قبل ان يسلم يعني ع ط ب ابو سفيان ابو سفيان كان ل ساعتها ه س مشركا لكن ساعتها س ا ع ة ل م ا نفذ حكم الاعدام في خ ب ي ب بن عدي كان ساعتها مازال مشركا فقال نفسك فى حاجة قبل ما تموت بقى من معنى ده. فقال بفكرنا قال قال قبل بقى يا بالك الجامل اتريد شيئا حاجة ما بالك اجل اريد ان اصلي ركعتين. اريد ان اصلي بالك لخبيب جميلة خبيب خد خد خد بن طبعا بكسة عدي ركعتين ركعتين من معنى من معنى ده ده ده تموت واحد فالظابط ي ه م م شاء ا ل رجل ه متفائل يعني صعبة جدا من اللي بيشرف على الاعدام بتاع ا ل ا ث ن ي ن قال لهم حد فيكوا نفسه ا الحاجة في كل واحد وليه حاجه ن ن ا ف و قبل ما يموت فسأل المتفائل الجميل قالوا للحبوب دوت نفسك عنايه خليك تشوفها ف ر ح س قال التاني ب قال هو الكئيب ده قاله انت نفسك فيه قاله نفسي انهم ماشوفش ن صمه وقال <تصفيق> <تصفيق> وسلم ابن رح ابو بقوله وفكه ونزل يا صلى على بقى ايه نفسك ربنا عافيك فخباب ركعتين تعالى وتوضأ ركعتين فنزله وتجوزت ي ا يظنوا م ا من الموت قال صالته يعني لحسن ق ولست و ا إن أنا ا أن خ ابالي ل م ت وطلع مرة ر على اي ل ل الذهب قال ولست ل ق و ب بماء ب ا أ حين أي أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك الإله في ذات الإله وإي يشأ يبارك أطحتت يشأ أوصال شلو ممزعي يا الله بيقول أنا نفسة بس ب ر ن انا يرضى ع ي أ ن نفسي ت ق ط ع حتت بس ربنا يحبني سبحانه وتعالى بنبهدل ا ر س ا ل ة دي لكل اخت مش لابس حجاب بقولها عبد الله بقولها خبيب بن عدي نفسه يتقطع اتقطع ن ربنا عنه عبدالله بنجحة بالفعل حتت عشان عنه ربنا ن يرضى و من استكيش حجاب تلبس عشان ربنا يرضى عنه ك استفك وانت من فيسجد ل ل عشان ربنا يرضى عنك وإنت عشان ربنا يرضى عنك. وانت استف من يرضى、عنك. أ خ و ي وحبيبي ق د ي ه الناس دي اتضحك كتير في ا ل ر و ا ي ة دي ل ن ا ذكرتها لخبيبي بن عدي في البخاري في ز ي ا د ة ج م ي ل ة جدا في م غ ا ز ي موسى بن عقبه ة جميلة إن بن كان خبايب حيا جدا عدي عمل و والنبي في في المدينة مكة فاستدار ت ج النبي ه ا م د ي ة ونظر وقال ومنك وإني أنت من إلى السماء وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام وإني لا أجد ي ل رسولك من السلام فبلغه من السلام غ من من ع ن سبحان الله فكان النبي جالسا في المدينة ي في جالسا س الله ا ف تجاه د ا النبي ر ت م ك ة وقال وعليك السلام يا خبيب ا ل آ ن كتل خبيب الله أ ك ب ر كان لي حق سيدنا خبيبي كوكب الحب تعالوا نشوف مين تاني كان ليه قصر في كوكب الحب واحنا معدين لقينا قصر حكيم ا بن حزام الله حكيم جماعة اللي كان من أحب الناس إلى قلب النبي في الجاهلية. قبل اقرب قلب البعثة النبي الناس الى كان من إلى قلب النبي ولما بعث النبي ظن الناس جميعا ان اول واحد سيسلم هو حكيم بن حزام ويقدر يعني يهدي من سبحانه تعالى ربنا سبحانه وتعالى يشاء جرة تجب ما قال ب ل ه وأن ا ح يجب ما قبلها فقال أجل قبلها ما فقال ر س والله ل والله يا رسول الله قال ا له ل نفس ك ما ت عليه الكلمة الجاه قاله وقفت ا يا رسول الله ما ل ل رسول ه و موقفا ً في عدائك إ ل ا وقفت أ ض ع ا ف ه في نصرتك وما أ ن ف ق ت نفقه في عدائك إ ل ا أ ن ف ق ت أ ض ع ا ف ه في نصرتك وظل حكيم على هدي رسول وسلم وهو و وفاة على الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات النبي لحج سلكم النبي صلى الله ψلاultura أول حكيم حكيم حزام هدي في مات مرات مرة عنه بعد ذهب راض أن بن خد معاه ألف شاه و أ ط ع م ب ه ا فقراء الحرم. وفي الحرم العام اللي بعد ه خد م ع ا ه مئة ناقة وأطعم بها فقراء وأطعم ل ح ر م وفي الثالثه ع ا ا م ل خد م ع مئة عبد وجاء أ أربع رفات وقال اللهم إني أشهدك أني قد أعتقتهم ع ت رفات ق رقابهم وقال اللهم في إني قد م ي ع ا ا ب ت غ وجهك وأنت أولى بذلك فأعتق ر الى ب بعد ت ي من جهنم نار وعاد ا ح ج وجاء ة الثالثة ل إ فراش الموت ونام حكيم بن حزام وهو يردد تلك الكلمات ويقول أخشاك ربي ومات أ أخشاك وأحبك أخشاك ربي وأحبك ح ب ربي ربي ك و حكيم بن حزام وكان اخر كلمه يقول ا أخشاك ربي وأحبك لها ي موجود اخشاك جدا جدا في كوكب الحب ل ا ن ربي ل أيضا ك واحبك مرحبا بالموت مرحبا زائر مغب وحبيب جاء على ف ا ق ة لا افلح من ندم يا الله عمرك شوفت واحد وهو في سكرات الموت بيقول مرحبا بالموت ومرحب ج انا ء على فاقه أ مشتقلك لا أ ف ل ح من ندم ما افلحش ابدا إلا هيندم ر ا سبحانه وتعالى كان اللي هيندم قصر الحب إ في اللي داود ص يوم ل يلقى الله ل إ الله, الله سبحانه وتعالي ى ح ب ب ن ا ما محمد تصل عليه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ب ل جبل والله يا معاذ إ ن ي لاحبك يا بختك يا سيدنا معاذ بان النبي يقسم بالله ولو لم يقسم م ن النبي هو الصادق الذي لا ي ن ط ق عن الهوى ورغم ذلك بيحلفله بيقول لأحبك دبر عبادتك صاحب السادس اللي موجود في كوكب الحب ربنا يا ربي يا إني فيه أعني تاني اللي في يا تقول والله وشكرك وحسن تعالوا نشوف موجود وإياك له فلا كل صلاة اللهم على الأسر السادس معاذ اجمعني من تدعن ذكرك أن ف يا كوكب ل الحب ح ب بهذا ثم يجمعنا ترى ح ت ظل ع الرحمن حينما قال النبي ل ص ايه ل ل ل ه ع وسلم وظلهم الله في ظله يوم سبعتني الله ظله لا ظل إلا ظل كم من رجلان في الله اجتمع على ذلك كم من ظنهم اجتمعوا تحب في في ف ر ق على ذلك يا ترى ق ص ة عبد الله بن ح ز ا ف ة اللي موجود أ ي ض ا وله قصر جميل أ ص ر رائع بجد في كوكب الحب عبدالله بن صحابي حزافة جليل أ ر س ل ه عمر بن الخطاب مع م ج م و ع ة من الجيش على مشارف قيصريه ا ل وملك الروم طلب الجنود بتاعه من قال لهم راقبوا أ ح و ا ل ه ؤ ل الناس ء ا فمن وجدتموه أ ع ب د لله ف أ ت و ن ي به فوجدوا اعبد واحد لله هو عبد الله بن ح ذ ا ف ة السهميه رضي الله عنه عن ا ل ص ح ا ب ة أ ج م ع ي ن اجمع دول, دول فخرين او دول ع ز ي ن ا دول تاج فور ؤ وسن ا فضل ا لسانه ل ه ب ح وتعالى هم د و ل ق د و ت ن ا و و س و ت ن ا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ف ع ب د ر ابن ح ز ا ف ة ر ا ح و ا ج ي ب ي ن ه ومدينو و ملك الروم ملك الروم د ه كان ب ي ح ك م ن ص ر كره اودن كره ا ض د ك بل ا ق س م ة بين الفرسو ا ل روم فقال يا عبد الله إ ن ي أ ع ر ض عليك أ م ر ا ف هل تقبل فقال ما هو ع ر ض ا ل أ و ل نشوف قال أ ن تتنصر و أ ش ا ط ر ك ملكي ه د فتبسم عبدالله بن ح ز ا ف ة وقال هيهات هيهات والله لو أ ع ط ي ت ن ي ملك العرب والعجم بل وملك آ ب ا ئ ك و أ ج د ا د ك والله ما تركت دين محمد طرفه عين فقال نعلي ا ا ل ص ف ق ة شويه قال له اشاطرك ملكي و أ ز و ج ك ابنتي يعني هديك ملك كل ه تبقى أ ن ت الوريث الوحيد يلا قال والله لو أ ع ط ي ت ن ي ملكك وملك ابائك و أ ج د ا د ك بل وملك العرب والعجم ما تركت يدينا محمدا فرفع فالملك تعالي ن ي علقوه فالملك ي غ ي ة ا ه ا ا ر ة ق له ع ا ي ز حس و و ل ي ن رقبته ر أ ه و بالمهانه ط ن ه ورجله ج بس إبعى تصيب ي ا وملك م وقف يقول ل ها فتنصر يقول له لا فتنصر يقول حد ما أمر أن ينزل. فانزلوه و أ ح ض ر و ا قدرا كبيرا م ل ي ء بالزيت المغلي و أ ح ض ر اثنين من ا ل ص ح ا ب ة واترموا في الزيت المغلي ل القدر فلما على القدر ق ى في حافة فبكى وهيرموه ذهبوا بها ف قال له أ ي ه ا الملك لقد بكى قال رده علي أ ك ي د ندم فلما جاء قال ه اتتنصر أ قال لا والله قال فعلى ما بكيت قال أ ب ك ي ل أ ن ي الله أ ك ب ر اسمع بقلبك الكلمات ا ل ج م ي ل ة ا ل ل ي ت خ ل ي جسمك فعلا ي ا أ ش ع ذ ب سبيل في الله وكنت اود ان امتلك انفسا بعدد شعر ر أ س ي تعذب في سبيل الله بيقوله سبيل حبيبي جل وعلا. مالك استغرب له. إيه ده؟ لهم طيب مجمع وقال لهم أعمل إيه معاه؟ قالوا شاب اربعة بقاله اربع ليه دلوقتي ومفيش تانية كالنفسي في ايه ايه صغير تلاتين تلاتين وسايد هتتقتل اتقتل واتقتل فقاللهم وقاللهم قالوا وزعلان واحد وارجع وارجع وعلا النوم الوزرة فطوع ولا زوجته جل مالك له الراجل اعمل له ده ده شهور انا ان انا انفس مدام مدمن نفس سنة سنة رحمة جمع معا يعني ي ممكن ملكة جمال الروم لو له جبت فاذن ت ن ب ه ويزني ويخرج عن الطاعة وعن ويوزبح كوي طيب عن إنسان الطاعة السمع الساعة قال مش ف أ ملك الروم ل ان م ر أ ملكة جمال الروم و ذ لها الملك أن تدخل وفعل أ ن ت ا ل ف ا ح ش ة مع هذا الصحابي الجليل عبدالله بن حزف وحط ح ر ا ف ه على زنزانه م ل ا ب س ا تماما و ب د أ ت تلقي بنفسها في أ ح ض ا ن عبد الله بن حزيف وهو ينصرف عنها, عنها ويقول ج ر ي بايد ي عنها و معاذ الله ك لحد م السلام معاذ الله معاذ ة سيد عليه بن نصف الله الله ل ما ي أ س ت منه وراحت خبطت على الباب نقلت الأخبار فتح بشر أم على حجر ووالله ما يدري هو أ ن ث ى أ ن ا أ م ذكر الله أ ك ب ر تتحطم فتنه ا ل إ غ ر ا ء و ا ل ش ه و ة على ص خ ر ة ا ل إ ي م ا ن التي م ل أ ت قلب عبد الله بن حذافه ة ملك رومي قال لهم خلاص حضروا لي بقى لحم خنزير وخمر و د خ ل و ا ا ل ز ن ز ا ن ة وقعدوه فيها ثلاث ايام من غير اكل ل أ ولا شرب ونشوف يعملين سابوه ثلاث يام الثلاث يام وبعد بمعه فتحوا علي ه ا ل ز ن ز ا ن ة ل ق و ه كاد أ ن يموت وقد انسنى عنقه خلاص بيموت فقال ملك الروم ما الذي ي دعاك لأن تفعل هذا؟ لماذا أ ن تفعل ل هذا لم ت أ ك ل ولم تشرب كدت أن تموت ف ق ان ل الملك أيها أما إ الضرورة ل قد أ ح ت لي في تلك الساعة أن أكل في أن م ن الخنزير لحم و أ أشرب ن من الخمر ولكن واسمع يا مسلم واسمع يا, مسلم يا عالم اسمع يا يعني عايز الدنيا كلها تسمع هذه الكلمات قال ولكني كرست ان اشمت اعداء الاسلام بالإسلام وأهلي. الله اكبر الله اكبر يا مسلم ياللي بتلتزم وبعدين بتنتكس انت بكده بتشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله يا اختي ا ل ل ي ب ت ل ب س حجابك وبعدين تخلعيه انت بتشمتي اعداء الاسلام بالاسلام واهله ا خ و ي وحبيبي ا خ ت الفاضله لما بنظهر باخلاق غير اسلاميه قدام الناس احنا كده بنشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله فملك ي و م حس ا قدام رجل عظيم الرجل ده خ س ا ر المتقتل حرام بجد حرام ل تقتل ودي كانت ك ل م ة خرجت من فم رجل كافر قال لي زي ده لا يقتل ثم قال له افعل شيئا ترضيني به قبل ر أ س ي عشان أ س ي ب ك قال رأسي ص اقبل ح ا ل أ ق ر أ س ك وتطلق ص ر ا ح ي و ص ر ا ح ة إ خ و ا ن ي خبالك خب ا ل ص ح ا ب ة مكنوش ا عايشين لنفسهم ا ج م ا ع ة مكنش ا أ ن ا ومن بعد الطوفان قال تطلق ص ر ا ح ي و ص ر ا ح ة إ خ و ا ن ي قال لك ذلك فقبل عبد الله بن ح ز ا ف ه ر أ س هذا الرجل ملك الروم ف أ ط ل ق ص ر ا ح ه وصراحه اخواني فلما عاد إ ل ى ا ل م د ي ن ة وعلم عمر بن الخطاب ق ص ة عبد الله بن ح ز ا ف ه قام وهو يبكي ويقبل راس أ س عبد ل ل ويقول حق على كل ه بن حزافة حق م ل يقبل م أن رأس عبد الله بن ح ز ا ف إ ي ه رأيك أصر أصر كان الكل كان عنه لكن لحق في مئة رضي الله عنه لكن كان أعظم、أصر. م و ج و د في الكوكب وفي كل كوكب هو أ ص ر حبيبنا وسيدنا و ش ف ع ن ا ومعلمنا صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و حبيبنا النبي اللي كان, بيقول كان عند أحمد السنة دا صحيح اللهم إني أسألك حبك اسمع للكلمات الرقيقة بيقول أسألك صحيح إني كم حبك عند وبترمز أحمد ارق قلب ه والله والله في الدنيا هو قلب النبي صلى الله عليه وسلم شوف اتعلم منه الحب, بقى الناس اللي تعلم الحب من النبي بس اتعلم الحب الحقيقي الحب الصافي الحب النقي مش الحب المحرم قال اللهم اني أ س أ ل ك حبك وحب من أ ح ب ك وحب كل عمل يقربني إ ل ى حبك ده كلام كلم راجل محب كلام أحب خلق الله إلى محب أحب إلى النبي ل ه س ب ح ا ه هو رسول الله الله عليه وتعالى رسول وسلم ا صلى ل ن اللي كان ي ب صلى ي يا فيقول الحد ما قدماه المنعش الله هكذا ما وما عبدا شكورا وتقول له رسول تفعل لك أفل النبي تدم وقد تقدم وتتورم من أنت تأخر أكون غفر بنفسك ذنبك ص الله عليه وسلم ا ل ل يخيره قال السلام جبريل عليه ي عند الموت بين الخلد في الدنيا وكنوز الدنيا و ا ل ج ن ة بعد ذلك وبين لقاء الله ا ل آ ن و ا ل ج ن ة فقال ل ب بل الرفيق الاعلى أ ع ل بل ى ل ل ر ف ي ق ا أ وكان ي ق ل ب قول ا ل م و ل ى عز وجل من ع ا ل ذ ي أمنعم النبيين ل عليهم ه م ا ل ن والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليهم أخوي وحبيبي وأخت حد فيك ناوي بجد أصر النفس في كوكب لقول المولى عز جل ومين الناس ومين دون حد الحب النفس اسمع الناس الناس من يبني من من أندادا أصر ذلك الفضل الله بالله عليهم الفاضلا جل الله فيك رفيقا في يتخذ بجد عز يحبونهم كحب الله لكن اهل الايمان غير كده خالص والذين امنوا اشد حبا لله الله اكبر لكن ما تبلغش أ ب د ا عشر معشار حب أ ه ل ا ل إ ي م ا ن لله جل وعلا والذين آ م ن و ا أ ش د حبا لله في فيه في الصحيح عن ألف الصحيحين النبي عليه الإيمان أخي يا حبيبي يكون إليه يأتي الصحيحين يأتي أعرابي ويسأل الله قال ثلاث كنا حلاوة حاجة الله مما سواهما كما النبي المصطفى صلى الله يا الله الساعة الإيامة صلى وسلم أول ورسوله رجل رجل صلى عليه وسلم يقول له يا رسول أحب أن من أن بهم بالحبيب عن وجد متى إمت المصطفى وإذا انخله المهم من الى الاهم يقول له و م انس ذ ا اعددت لها ا ا ت ل هو م ح امتى انت مذاكر ولا مذاكر الامتحان مش مش مهم امتى إمت؟ بكرة أو بعد ن انت اني ة صلاة المهم ولا قال وماذا اعددت لها قال ما اعددت لها لأ ولا مستعد صيام كثير غير ح بن الله ورسوله. قال ورسوله ت مالك ع من ي رضي الله عنه و ارضاه ف و ا ل ل ما فرحنا بعد ا ل إ س ل ا م بشيء مثل فرحنا ب هذا الحديث لي سيدنا انس قال ف أ ن ا أ ح ب رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ح ب أ ب ا بكر وعمر و أ ر ج و أ ن أ ح ش ر معهم و إ ن لم أ ع م ل بمثل اعمالهم أ خ و ي وحبيبي واحنا كمان والله العظيم والله الذي لا إ ل ه غيره ب ا ل ح ب ربنا و ب ا ل ح ب النبي و ب ا ل ح ب ا ل ص ح ا ب ة و ب ا ل ح ب كل الصالحين و ن ر ج ع ان نحشر مع النبي و أ ص ح ا ب ه والتابعين ب إ ح س ا ن لهم إ ل ى يوم الدين ن ر ج ع ان نحشر معهم في ا ل ج ن ة و إ ن لم نعمل بمثل أ ع م ا ل ه م أ خ و ي سؤال صغير عمرك ست ب م ع ص ي ر ا لله عمرك في م ع ص ي ة معانا انت واقع فيها لحد الان عمرك قلت هسيبها لله سبحانه وتعالى عمرك فكرت انك تجيب موبايلك وتمسح اسماء كل البنات ل والجرل وال... د ر ف د في و ح سبحان د عنده فرند الفرند اللي جايرا اخب بالك جرل ليه عارف انا مش ا ج يقف ومنكم ب ع د ي ن ا فيش ف ي حد ا خالم الزنوب ما م ن من أ ح د إ ل ا وله ذنب يعتاده الفينه بعد ا ل ف ي ن ة إ ن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر كل بني آدم خطاء وخير الامام الشعبي في ي وكان م الأيام إسم والحسن البصري الى الرجل هبير. فابن هبير هبير دعى هو إبن و ل يرسل ا العلاقين على إليه اليه ر س ا كان ئ ل وقد ف الرسائل فالشعبي قال له كلام حبي جمله فقال ا ل ش ع ب ي له ابن ه هبيره قال للحسن البصري قال وانت ماذا تقول يا فإن ابا ل ل ه سعيد ك من قال يا ابن هبيره إ ن ه يوشك أ ن ينزل بك ملك غريز شديد لا يعصي الله ما أ م ر ه ويفعل ما يؤمر فينقلك من سعه ا قصرك إ ل ى ضيق قبرك إن مع الله وفي طاعته فإن الله يزيد. وإن مع يزيد وفي معصية الله فإن الله يكلك إلى إلى إعظامه وإطر ابن عن الحسن تك طاعته تك حتى يكفيك يكلك فبكى مع مع معصية بدموعه ومال الشعبي الله الله بائقة الله الله الحصى البطري وبالغ بلل هبير وفي وفي في يزيد يزيد يزيد خرج الشعبي وحسن ا ل البصري إ ل ى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجتمع ا ا ل ن ا س و قالوا ما فعلتما مع ابن ه ب ي ر ة فقال الشعبي أ ي ه ا ا ل نس ا والله من استطاع منكم أ ن ي ؤ ث ر الله عز و جل في كل مقام ف ل ي ف ع ل فالله و ما قال الحسن البصري ك ل م ة لا علم ه ولا ك ن أ ر ك و ج ه اراد ب ب ن ه ي ة و أ ر الحسن وجه الله ف أ ق ص ا ن ي الله عز و جل و ق ر ب إ ل ي ه ا ل حسن ف ح ب ب ه إ ل ي ه وكرمه أ ونعم الله أ ك ب ر أ خ و ي و حبيبي لو ربنا حبك والله ي ك ر م ك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إ ن الله إ ذ ا أ ح ب عبدا ه ذ يا جبريل إ ن ي أ ح ب فلانا ف أ ح ب ه فيحبك جبريل ثم ينادي في ملكه السماوات السبع ل له النار بردا وسلاما لما ربنا أحب سيدنا موسى وكان طفلا صغيرا ووصل إلى قصر في العون قال جل وعلا وقال قيت عليك بردا ربنا سيدنا وكان صغيرا قصر أحب موسى في قيت لما ربنا حب خديجة رضي ابي ل ل أرسل لها ه عنه ورضاه ج ر ل ل ي بن ش ر ه ا ا ببيت في ل ج ة من قصب لا سقب فيه ولا نصب. لما نصب ربنا بن قصب سقب حب أبي لا ولا فيه كعب أ ر س ل اليه النبي مخصوصا صلى الله عليه و س من م أ ج ل أ ن يقرا عليه ص و ر ة البينه لما ربنا حب سعد بن معاذ جعل عرش الرحمن يهتز لموته وانزل له سبعين أ ل ف ملك يحملون جنازته وسبحان الله كان أول من ضحك له المولى وجل هو سعد بن معاذ لما ربنا بلال وعلي وسلمان وعمار ربنا وتعالى تشتاقوا ورد في الحديث الصحيح أخوي وحبيبي لو وفي سعد سبحانه بن ربنا حب بلال ربنا ربنا حب عبد ابن بن بغير حجاب ربنا حبك في الدنيا وفي أخوي وحبيبي ضحك حرام الحديث الصحيح الله كان معاذ لما الجنة لما الله كما الدنيا من له جعل إليهم كلمه الأخرة تعالى هيكرمك عمر عز في في أخوي نخرج من كوكب الحب و قلوبنا مليانه حب وبنحب ربنا وبنحب نبينا وبنحب ربنا نبينا نركب بكرة ونفكر المسلمين سفينة عشان نرجع مرة تانية للأرض ونفكر مرة تانية مرة للأرض مرة ترى تعالى الفضاء يا كل ن ر و حب رحلة لحد أنهي ك ك و تعالوا نروح بكرة كوكب تاني ترى اتمنى وقت انت استغفرك هنعرف مع بعض يا اسم الكوكب ايه ده اللي هنعرف بكرة. ان شاء الله اخي قبضينا سبحانك اللهم、وبحمدك. اشهد ان لا جميل اله الا نروح كوكب وحبيبي نكون وبحمدك بكرة بكرة ده نحبكم في الله والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته